كيف أن هذه الآية الكريمة بينت حالهم يحلفون بالله لكم أي يحلف المنافقون بالله لكم كذبا أيها المؤمنون يتورؤون من أداهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون هذا الشيء لأجل إرضاء المؤمنين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه وتامل هنا والله ورسوله احق ان يرضوه افرد الضمير مع ان المذكور رضا الله ورضا رسوله لانه لا تفاوت بين رضا الله لانه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله فكان في حكم مرضي واحد فإرضاء الله إرضاء للرسول صلى الله عليه وسلم وإرضاء الرسول إرضاء من الله كما قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله فلما تلازما صار كأنهما شيء واحد وفيه تنبيه أن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مندرج تحترض الله سبحانه وتعالى ونحو هذا المحبة فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى إذا ربنا نقل حالهم يحلفون بالله وجاء بصيغة الفعل المضارع لتكرر هذا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق ان يرضوه إن كانوا مؤمنين أي إن كانوا مؤمنين طب هنا فيه حذف في الجواب اكتفاء بالدلالة ما سبق والتقدير إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله بما ذكر فإنهما أحق بالإرضاء ثم قال تعالى ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ورسوله وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثا فيها أبدا ذلك الهوان والذل الكبير إذن هذا استفهام بالتوبيخ والتقرير ألم يعلموا أنه من يحادد الله معنى يحادي أي يخالف ويحارب ويعادي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم تامل كيف ختمت هذه الايه الكريمه ذلك الخزي العظيم فالخزي هو الذل والهوان المقارن للفضيحه والندامه وهي ثمرات نفاقهم حيث يفتضحون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فضيحة ظاهرة مع الحوق العذاب الخالف بهم وتأمل ذلك الإشارة بذلك أي, أي إلى ما ذكر من العذاب إذانا ببعد درجته في الهول والفضاعة وربنا قال عن عذابه قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد مهما تخيلت شدة العذاب فهو أعظم مما تتخيل وهذه الآية ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم مناسبة هذه الآية لما قبلها فإنه سبحانه وتعالى لما بين أن حلف المنافقين إنما هو لكراهة الخزي عند المؤمنين وبين من هو الأحق بأن يرضوه أقام الدليل على ذلك باستفهام إنشار وتوبيخ مبينا أنهم فروا من خزي يعني خزي ينتهي وينقضي لكنهم قد سقطوا في خزي دائم باق. نسأل الله العافية والسلامة ثم قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذر يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر قل أيها الرسول استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وطعنكم في الدين فالله مخرج ما تخافون بانزال سورة أو بإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك إذا ربنا جل جلاله يبين للمؤمنين حذر المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا هذا الأمر بالاستهزاء أمر تهديد ووعيد إن الله مخرج ما تحذروا ما تخفونه فربنا جل جلاله يخرجه ويظهره ويبينهم ثم قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون ولئن سألت الرَّسُولُ الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد اللَّهِ الله لك به ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين قل أيها الرسول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إذن ربنا جل جلاله يرد عليهم ومعنى نخوض أي نلهوق بالحديث وأصل الخوض الشروع في الماء والمرور فيه ويستعمل الخوض في كل دخول فيه تلويث وأذى وإذن الذي يخوض يوسك أن يصل الغمر فيغرق ثم قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عن طائفة منكم نعذب طائفه بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا بهذه الاعذار الكاذبه فقد أظهرتم الكفرة باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونهم إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله نعد فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم وتأمل الأخ الكريم هنا كلمة مجرمين المعنى مجرمين أي مذنبين والجرم لا يطلق إلا على الجرم الكبير وأصل الجرم هو القطع والجرم قطع الثمر على الشجرة وهؤلاء قطعوا ما أمر الله به ان يوصل من الإيمان والأعمال الصالحة فوقعوا في الإجرام المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون, يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم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 إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أي المنافقون والمنافقات يأمرون بما يبغضه الله وينفره من الكفر والمعاصي وينهون عن المعروف الذي يحبه الله ويأمر به من الإيمان والعمل الصالح قال ويقبضون أيديهم أي ويمسك المنافقون والمنافقات ايديهم عن إخراج ذكاة أموالهم وعن كل ما يجب عليهم من النفقات ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله وتأمل ويقبضون اي يمسكونها عن الصدقة والخير وأصل قبض يدل على شيء مأخوذ يعني كأن الإنسان أخذ ولم يعطي حق هذا الشيء فنحن قد خلقنا الله تعالى لا نسمع ولا نبصر فرزقنا الله السمع والأبصار والأفئذة ورزقنا الله تعالى المال وجعلنا أصحاب قنية فيجب علينا أن نؤدي حق الله فإذا لم نؤدي صرنا قبضنا الواجب الذي يجب علينا أن ننفقه ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم أي نسي المنافقون ذكر الله وتركوا طاعته فترك الله هدايتهم ورحمتهم وتخلى عنهم ويتركهم مخلدين في عذاب جهنم في الاخره إذا من زرع من زرع من زرع بذرة النسيان أثمرت له بذ... ثمرة النسيان في نار جهنم والمؤمن في هذه الدنيا يذكر ربه حتى يستذكر حق الله فيؤدي حق الله في كل شيء إن المنافقين هم الفاسقون تأمل اخي الكريم هم الفاسقون صيغة قصر أي هم الكاملون في الفسق وهو قصر للمبالغة لأنهم لما بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق فحصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم ثم قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا بأن يدخلهم نار جهنم ما كثين فيها أبدا هي شافيتهم عقابا وطردهم من رحمته ولهم عذاب مستمر إذن ربنا جل جلاله قد توعدهم بهذا قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم أي نار جهنم كافية لعقاب المنافقين والمنافقات والكفار جزاء على نفاقهم وكفرهم وفيه مبالغة في عظم عذابها وأنه لا شيء أبلغ منه وأنه بحيث لا يعني لا لا يستطيع احد من البشر ان ياتي بعقاب كهذا العقاب ثم قال تعالى ولعنهم أي وأبعد الله المنافقين والكفار وطردهم من رحمته نعم قال ولعنهم الله وهذا فيه امطهار الاسم الجليل الله للاذان لشده السخط عليهم ولهم عذاب مقيم أي لأهل النفاق والكفر عذاب دائم لا ينقطع من فوائد الآيات قبائح المنافقين كثيرة ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة ومعادات الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين والتخوف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون وهو إقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرا النفاق مرض عضال متأصل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 في مركز التفسير وبالإمكان أن نضاف عليها ونقول هنا إخبار بروع آخر من قبائح أفعال المنافقين وهو إخدامهم على اليمين الكاذبة فهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويفسئون القول فيه ثم يحلفون لكم على عدم قولهم ثانيا المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله ونأخذ هذا من قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فالمؤمن يجعل رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل رضا والمؤمن يوالي ويعادي في الله تعالى والمؤمن يراقب ربه ويحسن في عبادته لربهم مراقبا ربه في كل شيء يؤدي حق الله تعالى بخلاف أولئك الذين نسوا الله فنسيهم ثالثا من عادة الكاذبين ومنهم المنافقون أنهم يكثرون الحلف ليصدقوا لأنهم بعلمهم بكذبهم يعرفون أنهم متهمون في أقوالهم وأعمالهم فيحلفون لإزالة التهمة وإذا ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين فكل كذاب هو مهين في نفسه فيحلف لعله يقنع الآخرين رابعا من أسر سريرة سيئة لا سيما يعني التي يمكر بدين الله ويستهزئ به وبآياته وبرسوله فإن الله يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة خامسا الاستهزاء بالدين كفر بالله وذلك أن الاستهزاء يدل على الاستخفاف والعمد الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان سادسا في قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بيان أنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا وفي هذا قطع للمؤمنين عن موالاتهم سابعا في قوله المنافقون والمنافقات زيد هنا ذكر المنافقات وذلك للتنصيص على تسويه الأحكام لجميع المتصفين بالنفاق ذكرهم وانهن وأن النساء وان للنساء المنافقين حظا من مشاركه رجالهن في النفاق ثامنا في قوله ويقبضون أيديهم إشارة أن قبض اليد كناية عن البخل والشح والأصل في هذه الكناية أن المعطي يمد يده ويبسطها بالعطاء ثم قيل لمن منع قد قبض يده تاسعا وأخيرا في قوله نسوا الله فنسيهم أي تركوه حتى تركوا نبيه وشريعته فتركهم حين لم يهدهم ولا كفاهم عذاب النار ففي التعبير عن الترك بالنسيان وإنما يعبر بالنسيان عن الترك مبالغه يعني هذا فيه التعبير عن الترك بالنسيان وإنما يعبر بالنسيان عن الترك مبالغه إذ أبلغوا وجوه الترك الوجه الذي يقترن به نسيان أو مبالغة في أنه لا يخطر ذلك ببال نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل ولايته أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته